بسم الله الرحمن الرحيم حمي كاذل الكتاب من الله العظيم الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين وَسِيقَ إِلَيْكُمْ وَمَا بُلِّمَ مِنْ لَا بَدَتْ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِمُونَ وَاخْتِلَاجَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّلَامِ يزقيها فاحيا بها الارض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح ايات لقوم يعرضون تلك ايات الله نسلوها عليك لشطك باي حديث بعد الله واياته يظلمون وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَلْيَشْرَحْ لَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِلَىٰ عَلِمٍ مِّنْ آيَاتِنَا شَيْءٌ لَّسْتَ تَحْضُرُهُ أولئك لهم عذاب مهين من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخلوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم سَلاَ هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّرٌّ أَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْمَأْءَ فَسَارَتْ بِهِ سُبُلٌ ثُمَّ جَعَلَهُ يَنَابِيعَ لَهُ وَأَنشَأَ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّيَرْبُو فِيهَا رِزْقًا لَّكُمْ وَلِإِبِلِكُمْ وَلِتَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا تَحْمِلُ أُهُنُكُمْ وَمَا تَحْمِلُ أَنْعَامُكُمْ مِنْهُ رِزْقًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجري قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فبنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ مِنَ الْآيَاتِ سَبْعًا وَالْفُرْقَانَ وَالْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَذَكَرَ الْآخِرَةَ لِلنَّاسِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَفَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ ٱلْجَهَنَّمَ ۚ أَفَأَنتَ تَسْتَبْقُونَ ٱلْمَوْتَ ۖ إِنَّهُۥ مُلَٰقَىٰ يَخْتَلِفُونَ إِلَّا مِنْ بَحْثِ مَا جَاءَ بِهِ الْعِلْمُ بَغْيًا لَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقُومُ لَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَا جَعَلَكَ عَلَى شَرِيحَةٍ مِنْ الْعَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَسْمَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ الَّذِينَ يُنْعِمُونَ عَنْ كَمِ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهِ عَلِيُّ الْمُتَّقِي أَلَا طَائِرُ إِنَّ لَهُ لَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ وَقِيلُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن قَبْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ عَهْدًا ۗ أَمْ حَسِبَ سَيَأْتُونَ السَّلَامَةَ وَهُمْ فِي حَالِهِمْ كَذَٰلِكَ يَقُولُونَ وَإِنَّ لَهُمْ لَدَيْنَا لَآيَاتٍ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وختم على سمعه وقلبه وجعل على أخره غشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا لَمُتْ وَلَحْيَا وَمَا يَهْلِكُ مَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِدارِكٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وإلى تتلى عليهم آياتنا بينات مما كان حدتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إلا أنهم يومئذٍ تُحْشَرُونَ كَأَن لَّمْ تَكُونُوا إِلَّا فَرَائِقًا ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَخْسَرُ الْكُفَّارُ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وアンَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا وَتُوبُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَيْنُكِ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ وَأَنذِرُوا قَوْمَكُمْ إِنَّهُمْ مُلَاقُو سَاعَةٍ شَدِيدَةٍ وذا كان لهم سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون وقيم لليوم ذاك كل كما نسيتم يقرأ يومئذ هذا ومأوى وَنَاصِرُ اللَّهِ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ رَأَيقًا بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ دُغَوًا وَأَغْرَقَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ